السلام عليكم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنو تيرك عالم الله تعالى له اشد النار لا اله الله لا شريك له لا علم لنا إما بعد يوم الإخلاف تعودنا نقضي هذه النحرات مع القصص الرؤالي وكلنا نعلم بإخوة الإخلاف أن هذه الليلة التي نحن فيها هي ليلة النصف من شهر شعبان هذه الليلة إخوة في الله لم في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح إلا حديث واحد صحاعة الشيخ الألماني أو حسن هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شهر شعبان طلع الله عز وجل على جميع خلقه مولى تبارك وتعالى طلع على عباده في كل لحظة وكل وقت ولكن هذا يطلع رحمة ومغفرة ويطلع مولى تبارك وتعالى هذه الليلة يطلع رحمة لعباده وخلقه قال فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك طبعا مشرك معروف النبي صلى الله عليه وسلم قال ومولى عز وجل قال إن الله لا يغفروا أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فقال في الحديث القدسي ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني إذا تشرك بشيئة فأتيتك بقرابها مغفرة الشركة يا إخوة في معناه أن يتعنق قلبه بأي شيء غير المولى تبارك وتعاني يعني واحد مثلا يرع عمله خمسة وخمسة كده في البيت وإن خالد زرق عظاظ ان ان تجربه الحق هذا شرك بالله تبارك وتعالى يعني هذه ال55 الخرز هذه هل ينفعك او يضرك بدون الله عز وجل ابدا الذي يطوف حول القبر ان الله تبارك وتعالى قالوا ان يتطوفوا بالبيت العتيق حول غير بيت الله عز وجل الذي يذبح للجن أو للشياطين او يذبح للبدوي او للدسوقي او للكسيط هذا شرك بالله تبارك وتعالى لأن ربنا عز وجل قد فصل لربك وانحى فكما أن الصلاة لا تكون كلها لله كذلك الذبح لا يكون إلا للمولى تبارك وتعالى وقال الله عز وجل لك قل إن صلاتي ونسكي الصلاة معروفة ونسكي الذبح لله رب العالمين الله صحيح ولا شريك له وبدالك أمرته وأنا هو المسلمين يبقى هذا الأمر يبقى الإنسان يموت عليه ويحيى عليه فاغفر الله لجميع خلقه إلا على رجليك الرجل أول المشري لذلك يا أخوة لا يتعلق قلبك بغير الله عز وجل الأمر الثاني قال أو مشاحن مشاحن طبعا كل الذين تمر السنوات والأعوام تلو الأعوام والأحقاد كما هي والغل في القلوب كما هو والحسد في القلوب كما هي لذلك يا أخوة الإنسان تحرم من نظر الله عز وجل لك في هذه الليل بسبب ماذا؟ بسبب ما في قلبك من غير ومن حق المتخاصل مع أبو مع أخي مع زوجتي مع قائبه مع أحد أصدقائه الإنسان يخويصف في سريرته ولا يتبارك وتعالى هذا يحرم النظر المولى تبارك وتعالى الأعمال ترفع في ليلة الاثنين والخميس ما عدا عمل من المشرك والمشاحن أيضا من هو الأخير هذه حتى يصطلح الإنسان المسلم دائما وأبدا يعني نقي السرير الدنيا يا أخوة لا تساوي عند الله جناح بعودة طب على أي جزء من جناح البعودة نتقاتل هنا نتقاتل علي الدنيا أخوة وصفها ربنا عز وجل الذي خلقها فقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله زينة وتفاقر بينك وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيث ففره مصفرة ثم يكون قطامة في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ومن حياة الدنيا إلا متاع الجروح. متاع يقولني يخدف الله متاع قبل الآخرة قال ربنا عز وجل ثم أرسنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إنهم ظالموا لنفسهم إنهم مقتصدوا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير جنات عدن يدخلونها يُحلّون فيها من أساوَد من ذهب ولُهلِؤَة ورباس فيها حريب о الذهب هذا مُحَرُّم على الذكور في الدنيا والحريب محرم على الرجال والذكور في الدنيا في الآخرة ببنا أن يُحنّون فيها من أساوَد من ذهب ولُهلؤ ولباس فيها حريب وقال الحمد لله الذي الذين أذهب عنا الحزن إنت تحزن في الدنيا، ان فقدت مال فقدت أحد أولاق فقط أحد أقاربك إذا كنت في منصب وضركت هذا المنصب فأحزن أما في الأخرة ما في حزن إخوه من يدخل الجنة ينعم فلا يبأس لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه في نعيم مقيم المورة تبارك وتعالى قال وحلونا فيها من أسابر من ذهب ورؤلها ولباسهم فيها حريب وقال الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكوه الذي احبنا دار المقامة دار المقامة لاني ما في اخوه عندما تدخل الجنه ما تخرج منها ابدا المولى عز وجل هم منها مخرج شوف كده قيل للامام احمد متى تجد طعم الراحة ادرس تاريخ كده قال مع اول قدم في الجنه مع اول خطوه في الجنه هذه خلاص انتهى الامر اه ولذلك المولى تبارك من منزحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ده مش الفوزي منته هاتلك صفقة. وانا فوزت عشان المنتخب كسر. ولا عشان فريق بتاعك جبل الدولي ولا جبل مش عالف هي على راسه. فالكن فوزت ان انت ايه? فمن زخزح عن النار. هو دخل الجنة فقد فاز. فهذا هو الفوز ايه? خلاص? ثم يقول المولى تغرب وتعالى. الذي احلنا دارة مقامة من فضله لا يمسنا فيها نصر. شوف التاعب ده شوفه في الدنيا في الدنيا في تعب دائما لكن في الآخرة في فيها ما تشتهي الأنفس وتلز الأعين يربس ما تشتهي الشيء تجده أمامك ولا يمسنا فيها القهوب ما تسمع في الجنة كلمة تؤذي مجرد الكلام الذي تسمعه في الجنة كلام طيب وانت منذ تعيش في فراقة التي تسمع كلام ينقص عليك هذا ينقص عليك هذا النعيم الذي أنت فيه فيأخوة الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعود طيب على أي بزك من جناح البعوذة نتقاتل إنتم خاصم أبوك لي عليهم من الدنيا وتخاصمه خاصم صديقك لي فيأخوة الإنسان يصفي صريرته إلى المورة تباره وتعالى عندما ذكر أهل الإيمان تكلم عن المهاجرين فقراء المهاجرين ثم تكلم عن الأنصار والذين تبوئوا الدار الإيمان المقبل ثم بعد ذلك قال والذين جاءوا من بعده إحنا لحنا مهاجرين ولا أنصار فلا مناص لك إلا أن تكون من الصنف الثالث والذين تبوروا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم هذا الكلام عن الأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم دعنا قلت لجينا بعد مؤجن الأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك ربنا يبا إنسان يا يصفي سريراته والله التطور حتى لا يحرم ما يدريك يا عبد الله أنك تعيش إلى الشعبان القارب؟ ما أن يدريك أن أنت تعيش إلى الشعبان السنة القائمة؟ هذا ما يعلم ولا يدمر أحد يا أخوة من يضمن يعيش لبكرة وزنة؟ من يضمن أن رمضان؟ رمضان بنعمة من الله يتبارك وزنة، غاية السلف كان يجبون الله ستة أشهر قابل رمضان، اللهم بلغنا رمضان استعد رمضان من إمتى؟ ستة أشهر قبل رمضان يدروا اللهم بلغنا رمضان. وبعد ما يجي رمضان ستة أشهر اللهم تقبل منا رمضان. طب احنا مستدين رمضان بيت. آه نخلي للمون مع أصفر وزتون وحاجات عشر قطرين رمضان. هو ده رمضان عيني. ونعليش زينة في الشوالع ونجهزين أفلام ومسلسلات. هشوف الخريطة كده. ها? ويجيوا أولون في رمضان يديها كده جسق نبض كده في المسائل. ويصليش. يشوف المسجد تطير عبادة من المسجد الأخر. عشان إيه؟ بعد كده نسبق نفسه عليه؟ على مكان معين يعني قد فيه بقية رمضان يا إخوة خار عبادة أي مواسم خير رسول قال إن لربكم في أيام دهلكم لنفحا ألا فتعرضوا لها على أحدكم ومن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا فنحرص على هذه الأيام طبعا يا إخوة من شعبان عندنا كان في الصعيد في برضو في في, في جباحة لبعض القرى. تجد الناس كلها يسمون ليلة ليلة الدعاء. خلاص ليلاته الدعاء. فطبعا الأسف الشديد من الأئمة المسائل هما يقومون بهذه البدعة. تجمع الناس كل اللي ما بيصليش حتى ما لا يدخل يوم الجمعة. يدخل في الشعباء. ليه? يقول لك نوعد في الجامع نعم رسول دياسير ثلاث مرات. مرة بني طول العروب. ومر بطول الرزق، كثرة الرزق ومر ربنا مثل ما كتبوا بشقي يكتبوا سعيد إيه باس محمد ليس كتب سعيد بقى كده بقى. فهو طبعاً بيدخل كده فهو ايه؟ داخل عشرين سنتين مثلاً هو بيخلش شيء من حتى الجمح والله ما كان يدخلهم من الجمعة فهذه الليلة لا تخلك أحد من قرية أبداً صغير والكثير، وهذا إخوة بدعة هل فعل النبي الصحابة جمعهم بلد النصب الشعبان؟ ما أنت تقول لهم كيف النبي فعل؟ هذا الدليل كيه؟ ما فعله مسؤول؟ صحابتهم فعلوا هذا؟ ما سلوهم كما قال الإمام مالك من زعم أن في الإسلام سنة الحسنة ومن قال بأن في الإسلام سنة الحسنة فقد زعم أن محملاً صلى الله عليه وسلم خان الأمانة كان ثلاث نصف شعبان دي أن يحتاجل بها لكن النبي مألناش والنبي خدعنا ولم يذكرنا هذا الأمر وتقول له كما قال على المسعود إما أن تكونوا على ضلاله تعملوا دباطب وضلال وبدعاً وإما أن تكونوا أهداً من محمد وصحبه إما تكونوا على ضلالة وإما أن تكونوا أهداً من محمد وصحبه فالإنسان يحبط أن يتلبس بدعاً إن هذا البدع يخلنا عملك مقدود عليه إن لا يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعى بدعك خلص كل البدع ولذلك ربنا يقول رسوله يقولين إن الله لا ينظر إلى صواركم وأجسانكم ولكن ينظر إلى فين يقوى قروبكم ويتاني وأعمالكم طيب ينظر القلوب في إيه في القلوب اللي ينظر فيه في الإخلاص طيب والأعمال وموافقة السنة هل النبي عمل فعده ولا إيه ولن يفعله رسول الله حتى يقبل عمل كين الذي تفعله طبعا يجد عدعاء في نيلة النصف من الشعب هذا الدعاء النصف من الشعب هذا الدعاء يقول لك إلهي بالتجلل أحصى في ليلة النصف من شهر شعبان المكرمة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم هذا يا إخوة الكلام هذا تكذيب للقرآن كلامي اللي بقوله دليل تنظر شعبان التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم هذا تكذيب للقرآن لماذا؟ لأن ربنا بيوم في القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة انه كنا منزلين فيها يفرق كل امر حكيم يبقى ما الليله التي يفرق فيها كل امر حكيم ليله القاد سيد المسم من شعبان ربنا لان انزلناه خلاص وراجل إن انزلناه في ليله القدر يبقى الليله التي يفرق فيها كل امر حكيم يا ليله مين يبقى كلامك هذا تكذيب للقران الكريم ربنا بيقول ان لي القدر هي التي يفرق فيها كل امر حكيم وانت بيقول دليلة مين؟ النص من شعبان المكرم التي يفرق فيها كلها من العكيم الوبرم ليست هذه الليلة إنما الليلة التي تقدف فيها مقادير السنة خلاص بليلة القادر سميت القادر من إيه؟ قال القادر قيلة من التخديد اللي يقدر فيها مقادير السنة كاملة في ليلة القادر ثم بعد ذلك يقول إيه؟ اللهم إن كنتك تبتني عندك في أم الكتاب امور الكتاب ده يا اخواننا ده لوح محفوظ خلاص ان دا ربنا كتب فيه ايه ما كان وما سيكون والله كاذب قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه هل المجلس ده ربنا كتب المكتوب عنده قبل ان يخلق ب 50 الف ان اننا سنجلس في هذا المجلس وان في الساعه كذا عم عفق سيترس وهو خلاص ان كل مقتدر فهيبقى اخو هذا هذا الامر ايه معلوم لكن الانسان يقدر يشوف ايه اللهم ان كنت كتبتني عندك في أم الكتاب خلاص شقيا أو محروم او مقطرا العاليه في الرزق فامح اللهم شقاوتي وحرماني واقطار رزقي مش عايز ايه يا رب انا كتبه شقي اكتبه سعيد ده تبو محروم غير بكل هذه وقولك الحق يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم ارتتاء هل هذا كلام صغير يا أخوان تجي تنظر تجي المولادة ربما تعالى قال لقد أرسلنا رسلا من قبلك واجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتيك آية إلا بإذن الله لكل أجر ارتتاء يمحو الله ما يشاء ويثبت من هذه الآيات التي أعطاها للنبي وعنده أم الكتاب التي لا محوى فيها ولا إثبات لكن ده يقول لأمهم ما فيه كنت كتبتني عندك في أم الكتاب أم الكتاب يا إخوة هذا ما يطلع عليها ملك مرسل ملك مقرب ولا نبي مرسل الملك يا إخوة معه صحيفة الملك اجل رزق وعمل شقي او في صحيفه الملك هل الملك يعلم ما كتب في اللوح المحفوظ ما يعلم ما احد ابدا فدمول الله ما كنت قد عندك في ام الكتاب غير القدر الذي قدره المولى تبارك وتعالى خلاص الكتاب الذي في اللوح المحفوظ هذا اخره هذا معارضه للايمان بقضاء وقدر لان ما كتب في ام الكتاب لا محو فيه ولا اثبات أبدا هذا ما ينقل المرة طوالبت تم ينقل الله ما يشاء من الآيات التي أرسل بها الرسوله وعنده أم الكتاب التي لا محو فيها ولا إثبات أن المحوى ممكن يكون في صحيفة من؟ في صحيفة المال. لكن المالك يا إخوة هو زلت تجل هو يدخل يقرأ سورة يسير عشان ربنا يزود العمر والرزق ففي أخي رسول قد من أحب أن يبسط له في أثري خاص يبسط له في رزق وينسأ له في أثر ربنا يوطل في عمري قال فليصل رحمه والله أخير يكون داخلين المسجد بجوار بعض ها؟ ممكن يشوف التين ما شوفوش من سنة لحد ما يسلبش عليه حتى يقولون في المسجد في بيت الله عز وجل وداخل يقرأ ياسين عشان ربنا طب ياخد الحديث الصحيح الرسول قال يغفر الله لكل أحد إلا لمين لمشرك او مشارك. وانت نص البلد ما يتكلمان. وداخل تقرأ هذه العامة. وزاك هذا من تنبيس الشيطان. او له كده صالح فلاه? ابدا. لكن خش يا اقرأ ولك احنا ربنا فلت الدروح. وحريص. حريص كل البلد. بقول لك مين يا خلان احنهم? بيحدث اصل عام في كل بلدين. وانتم ما شفتوش الحمد الدهب او ربنا. عفاكم الله وعز وجل من هاته. اصحى تبعا بيحتفل والآآآآآآآآآآآآ� هل يا اخوة الجوز ان احنا نعمل درس? نقول والله احنا هنعمل احتفالية في نصف الشمال فهنعمل درس كده. هل يا لا يا جوز. يبقى بدعة. طيب لو احنا هنعمل درس عشان يقول للناس ان احتفال بدعة. برضو بدعة. طيب احنا عاملنا درس النهاردة ليه? مواعيد الدرس بتاعتنا. درس ايه? هذا معادل الدرس الذي نحتفل. خلاص? ما لو جينا يوم ما اقتصروا يا شخص يتجي لنا يا جده. ايه تحتفل? يبا يا أخوة ما جئنا لدينا هذا معادة الدرس الذي نأتي بها شهر شعبان أكوى هذا الشهر له فضيلة عظيمة الرسول الله عليه وسلم كان ما صام شهر كامل إلا رمضان وكان أكثر شهر يصوم في بعض رمضان شهر شعبان وبعد ذلك قيل أنه علم في آخر حياته فضل شهر الله المحرم لذلك قد أفضل الصيام بعض رمضان الصيام في شغل الله المحام ما نعلمه أن شعبان الرسول كان يكثر فيه من الصيام خلاص بخلاف شهر رجب بعض الناس ينخلش رجب وسن الأول رجب وسبعة وشن رجب ومش... هذا بدعا أن تخص رجب تخص رجب بصيام لأن رجب أخوة من الترجيب والتعظيم إن شهر رجب كان شهر بتعظم العرب في الجاهلين لعني لما يدخل رجب يقولون منصر الأسنة يا سنة لأنت عندك سهنة ففي حديدة من قدام في السهن فيشيلها لأنه لن يقاتل في هذا الشهر عنده حديدة في الرمح يشيل الحديدة من الرمح خلاص؟ فلما جرى مضاء جيء الإسلام بيّن أن شهر رجى من الأشهر الحور خلاص؟ رزق السنة 12 شهرا منها أربعة حور ثلاث متواليات خلاص؟ سيزم الدولة اللي هي؟ وزو القعدة وزو الحجة وليل والمحارفة وواحد فارغ وهو رجب رجب ايه الرجب مضر لأن كل قبيلة كانت لها رجب فالنبي قول له مش رجب اي قبيلة رجب قبيلة إيه؟ مضر الذي بين جمالة وشعبات لذلك عمر بن الخطاب يضرب على اكف المترجبين مترجبين على ما يخصوا شاء رجل بسياة يضرب على كفل يقول كل من هو انما هو شهر جاء لتعظم العمر في الجاهلين. ازل طبعا احنا هل لجت الاسراء والمعارج كانت سبع واشين رجال? انا حفظ ابن عاجل قال لك العلماء اختلفوا لعشر اقوى. اختلفوا في سنة الاسراء. وفي شهر الاسراء ومتى كان الاسراء? ما اتفقوا يا في اي شيء. الى عشر اقوى. طب لجت الاسراء والمعارج ليلة عظيم. لكن هانا ربنا خلص صاحب عبادة خلص صاحب عبادة. ما في عبادة له هالرسول قال مثلا صموا ليلة سبع وعشر ولا قوموا ليلها ولا صموا نهار. ما قال النبي إذا أبدا ما ورد فيها فضل لكن هي ليلة عظيم طيب واحنا نتذكر المسجد الأقصى والإسراء والمعاد في الليلة سبع وعشرين بس يا إخوة بهذا كبدا بدع هذا ليس من أبي طيب انخص رجل بالصيام لا انت بتصم لدنه الخميس يبصوا من الأيام من أنت رسوله حسنا؟ طيب دخل شهر شعبان أكثر من الصيام ما شئت في شعبان لكن لا تصوم شعبان كامير طيب الرسول لما يسئل عن كثرة الصيام في شهر شعبان يا رسول الله سيدنا نساء في زين لم نرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم من شعبان إجابة النبي عليه قد السببين ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان شهر الناس بتقفل ايه بتقفل عن والعباده في زمن الغفلة العباده في ذاكر الله في الغافلين كان مقاتل خلف صفوف الفارري افضل العباده الرسول صلى قال عباده في الهرج كهجره اليه في الهرج اللي هو ايه وقت ما تلاقي الناس كلها هي عن يقول لك النهارده مثلا في مباراه المنتخب هيلعب عشان مش عارف ما. وغافلهم كفهم وراء بتاع السودان مش عارفلين. كنا عاملين دارس هنا في المبيل المسك. بس كالنبي العليم كده عادل يعني ايه? عادل مصير. فذاكروا الله في الغافلين. ومتذكروا هنا في وقت الغفلة. هذا هذا الأجر عظيم. رسول قلت كهجرة الى. يعني الناس في غفلة. الناس نسيت. من هو يتطوروا بعد. وانت تذكر الله عزيزي. فلماذا النبي يكسر قل إن الناس بتغفل عنه. الأمر الثاني هذا وهو شهر أولو. ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل عمل الليل والنهار والليل والنهار يصلي صلاتي العصر والفجر وعمل الاسبوع في يوم الاثنين والخميس وعمل السنه يرفع في شعبان وعمل كل بعد مجهود يرفع بعده وفاته الا اعمال كل بنت عمل طب عمل السنة كله حيوفع. يوفع امتى؟ يجال شعبان. نعلم اخوة انما الاعماله بالخواتيب. بماذا سيختم لك? عمل السنة ده يوفع لربنا باي اخر حاجة عملته يوم. فاحظر ان تتلبس ومعصية في شعبان. يوفع عملك وانت تنزل للحرام. يوفع عملك وانت تأكل من الحرام. يوفع عملك وانت تغتاك. يوفع عملك وانت تنيم. يرفع عمله وانت تسرق. يبقى ماذا سيرفع عمله? يبقى الانسان يحضر. الرسول يا يصوم جليل حتى يرفع عمله وانا ايه? وانا صار. خلينا نبس الله سنة. طب متى يرفع في شعبان? ما ندف. يبقى الانسان يكون على ايه? يكون على حضارة. عمل السنة كلها شفت? تعب كل في السنة. يرفع امتى بهذا الشعب? ماذا سيختب اخر عملك السنه واخر بكبه بيرفع وانت صايم وانت ذاكر لله عز وجل يرفع انت بقرا القران ها وانت ساجد لله تبارك وتعالى ساجد وصائم وبتصلي في عباده الله عز وجل كل واحد منا يسال كده نفسه آخر عمل سيرفع عملك في اي وقت فيب الانسان يتلبس المعصيه في الشهر الكريم ليلى اللي اعمالنا بترفع من ذلك يا يعني نسأل الله العفو والعافية يتجاوز عن السيئات أعمال قصرين الله ما, ما لنا أعمال تهتقي بنا كنا في تقصير لكن نرجو رحمة الله وطباك وتعالى في مواسم الفضل هذه يا إخوة أيام الخير أسألني أغتنى أغتنى هذه, هذه الأوقات يعني الإنسان يا إخوة منا أقول لك من من ناس الذي سيدرك رمضان ندرك رمضان دي نعمة من طالح عزيزي الله عزيزي عندما ربنا كذلك يكتير في عمرك ودخو عليك أول ليلة من رمضان عندما تكون أول ليلة من رمضان سفضت الشياطين ومرضت الجن فتحت أبواب الجن ولقت أبواب النار ينادي مناجم من قبل الله يا باغي الخير أقرب ويا باغي الشر أكثر ولله أتقاء من النار وذلك في كل ليل بعد ما أنت عايزة تقول في رمضان أنت تدخل وإنت الخطاب التي تشعر المحركة تتجي تشتغل في رمضان. وإنت تتحرك في العبادة لك؟ أنت عايزة تدخل رمضان على أقصى صوحة. الأقصى هي؟ أقصى صوحة. أنت تجي رمضان أول يوم أنت ما قمت السنة كلها. أخذ قيام لك في رمضان السنة لبات. وآخر مرة فتحت المصحف وختمت القرآن السنة لبات. وآخر عبادة العام وآخر صدقة كان السنة لبات. تيجي في رمضان. اول يوم تلاقي ركب وبجعك وليك تجي. تاني يوم. لكن لو ما انت اعتدت على الكيام. يجي رمضان يدخل عكي رمضان وانت خلاص مده ايه? اه مجهز. زيك شو انت تعد ايه? لازم عندك رياقة بدنية. اه لازم تعمل تدريباتك السنة كلها عشان يجي وقت مبارا. عملت لاش نفسك مش مش ادب تيجي. فهي رمضان انت طبعا صحيب لعك اول يوم في رمضان. والدنيا حول المدون طبعاً يشرب العصير قلت لايين مش قادر يقول هي الصلاة في القيام يعني بص التساؤل ينوم مصرف كبه يعني إنسان يا يعني يعني يجتهد شارع عباد كذلك رسول قد من أضرك رمضانا لم يؤخر لها باعد يعني في الراية رغم أنف امرئي لما ربنا قلنا له عدقاء من النار ذلك كل ليلة لما تعرف ان في رمضان ربنا اعتق ملايين من البشر وانت لم تعتق تحزن على نفسك? تحزن على نفسك. فطبعا بعاهد ربنا سبحان وتعالى من الان. من انت ان ادركت رمضان ان تعمل صالحا. حتى لو موت ابر رمضان يبقى انت توجد من بنيتك. ورمضان السنة يبقى مختلف عن السنوات الماضية. رمضان عبادة. اجي التلفزيون كل القانوات حتى برامج الدنيا. اسمحها بعض رمضان اشاء الله. ليه لانه ما في وقت قاعد في البيت اراك شوف اقرأك مش قادم نام ريح جسمك حسنا الفجلة تتصحك كده وتصلي الفجل من دهيه وأنت نشنت لابد لازم يكون فيه تغيير لان الثورة من الصيام اخوة يا يوه الذين اموا وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين ما عشر ومني عن الزبن يعني لان يجوع كده وكده ليه وما المولى تبارك وتعلي انت تتاكل كولاتها. ما هذا? ما الغرض يخل نص يمان? دي الاطفال الصغار بتسوي. ديكت الصغار فولاك دايلي دايلي صيب. لكن الغرض ايه? لعلكم تتقون. لازم تخرج من رمضان من تحقق التقوى. طيب كم رمضان جاء علينا? فيه? تغير حرك من رمضان عن بعض رمضان? فهو فين اشكال ما نشوفاش الله في رمضان. أول ما يجي رمضان تلاقي ما شاء الله جي لك بالسبحة وصرات الفجر والحيار والعبادة وكي بشيك الشئ العصير وبعد رمضان طيب رب رمضان وشو رب شعبان ورب شوال هل أنت رمضان صلي رمضان بصلي الله تعالى وزاجة من أخوة الجمعة الفاتنة كنا بن الرسول يا رسول الله قول الله أحدثني بأمر أعتصم به هذا حاجة يا جنسي. وقال اقول ربي الله ثم استقم. خلاص ربي الله ثم ايه لكن منك ربي الله باسم. ربي الله يا تب. ربي الله مش في سطر وفصر. لا ربي الله. عرفت ربي الله على هذه العباد. ماختون شيء انت. لان يا اخوة العبادة ايه. قوم جارية. فلما طبعا جيبوا ايه. اتركوا امي عشان تصلوا في رمضان وارمضان بئس قوم لا يعبدوا الله إلا في رمضان. أنا كنت عند قوم كانت السنة كلها رمضان فقدوني عليه وزي قابلها الناس بتحزن لما يمشى رمضان. ايه اصلا? رمضان ده عبادة صياح. وزكر. قراءة القرآن وعبادة. طب مش رمضان. قيام موجودة مش موجودة, موجودة. مصحف بين ايديك او. ايه الصياح ما الذي غابه? رمضان ده عبار دورة. تعلم في هالعبادة. بعد رمضان عشان تسير كلا عليك. كنت بتصلي تمنى الركعات لتصلي بجزء. بعد رمضان صلي ركعتين. بصفحتي لمسلم. بس صفحة واحدة اسمها مسلم. وصليقها ركعتين كنت بتختم في رمضان في الشهر اختم كل شهرين. اخدنا بالانسان ايه? بالانسان يعبد المورة تبارك وتعالى. وهنزلك حال المسلم وحال المنافق قبل رمضان. في ناس اول قلت لسه لو الصباح 16 يوم قاعده طبعا في هب وحز ليه؟ لأنه اعتاد اعتاد على التفلت لحس أن رمضان بأيده وذلك وما يدخل رمضان تلاقي بالنسبة له إذلك واحد كان عبده له أتى رمضان لا كان من شهرا ولا صمت شهرا بعده آخرة دهر ربنا ما, ما أدرك رمضان التالي توفاه الله عقب أن رمضان الذي وبعدين يقول لك إذا العشرون من شعبان ولت طبعاً فواصل شرب لينك بالنهار ولا تشرب بأخداح صغار فقد ضاقل الزمان على الصغار وبدل من شربت علبة هات لك علبة تتزياد عشان قادوا ليه؟ يا رمضان خلاص عاد يا رمضان هتمنع من هذا وذلك يقولون المسلمون ليه؟ إذا العشرون من شعبان ولنت فواصل ذكر لينك بالنهار حصل ذكر عليك ان منها فضوا ايام فضل وايام عباده يبقى المسلم فرحان زي رمضان ده كده كأن ضيف يعني عزيز على قلبه مستنيه انت متلهف اليه خلاص متلهف ان ياتي والثاني رمضان ده بالنسبه اليه ايه ضيف سقيم يعد ايامه معده لاجل ايه لاجل ان صلي وذلك عبر كل الايام سريعه أول يوم من رمضان يومها عليك خلاص. تتعرف رمضان يومها. انتهى خلاص. تجد نفسك أول يوم ولكن ده النهار تأخذون في رمضان. عملت ايه؟ يجو من العيد. سبحان الله تقول حوالك زي من القيامة لت. يزوه اليوم إذن مصفرة. للناس الليل. لكم اللي تقوم الليل. لكم اللي تتصدق. كم تذكر الله عز في عبادة. مصفرة. ضاحكة المستفشرة والتليل. فاطر تم فاطر في رمضان. تم فاطر يقفل القهوة عليه وقعد وجوه. على طب رمضان مش ولا مش مشي. ها? مربة الايب على الصائب مع الفار المفتر. ولكن اخوة ما عمل مع, مع الفارك. وجوهن يوم ايذن عليها غبرة. ما تجد لزة الصيام ولا فرحة الصيام على وجهه ابد. لكن لزة الصيام على مين? اللي قال. خلق القرآن. التصدق اللي عبد ربنا سبحانه العيد بالنسبة له ايه? يوم فرح. سبحان الله الـ الـ الاشراق والنوم على وجهه. لكن الثاني هو اساسا ما بيصومش. مبارح زي يوم العيد زي يوم رمضان. ما ما يشعر بفرع ولا يشعر. بنزل. كذلك الايام. في وقت ما تموت الناس للناس كحانهم يوم هاي زي رمضان قد. من صامع عن الحرام في الدنيا يفرح لما يفتق عند الله عزيزيلا والكامل. لما يجي موت آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ يا من اعده الله عز وجل فيتمنى لقاء الله فيتمنى الله لقاء لما يبشر ويرى الملائكه خلاص بيد الوجود طب والثاني هو كان في الدنيا عالمين على الحرام يجي بعد كده في رمضان بعد اللي عندما يموت آه خلاص. هو زي حاله ما يجي رمضان كده خلاص العيد الاسروان ما هنأكل ونشرق بس سنائل. ربنا وفقني العامل ده بالصيام. واندى. ربنا ما وفقت يا مور الله البتاة. فينسان يقولن بهيه. يبقى حاول نستعد كده وهيه. نشحل الهمم. نبدأ المهالي الأيام. قم لله ولو بركعتين. ركعتين. من الآن؟ بعد ما تصلي الإشاء. تصلي ركعتين سنة الإشاء. وتصلي ركعتين القيامة. تصليهم في المسجد. تصليهم في البيت. خلاص؟ بس ما تنمشي لما تصلوا ركعتين، ما توتي، ثلاث، وتربي, وتربي ركعة واحدة، وتنام خلاص؟ تفتح المصحة كي من القراءة في الفرمانة يدخل على إكرام الله، خلصت نص المصحة، تبدأ من النص التالي، تخلص أول أيض؟ في أول أسبوع النصب التالي، تبدأ في الختمة أخرى، لبقى أنت في عبادة الله يترورك مثلا نفسك على الصدق، كل يوم تصدق بالمية واحد إذا أنت بالشهر صدقت الكاب 30 جنيه بنصف ديناك بربع جنيه لكن عود نفسك كلهم لازم تعمل صدق كلهم لازم تصدق كل يوم لازم تقوم الليل كلهم لازم تقرأ القرآن هذا وين تقلزل نفسك بيه سيقرم حد إن شاء طيب... الله مع سؤالك حسنا الله عليه العظيم وضراني في سعادة النادي اللهم بدغنا رمضان اللهم بدغنا رمضان اللهم بدغنا رمضان اللهم اللهم يا سرق الله قلوبنا نورك من صفط الضياء اللهم اصرف فساد قلوبنا اصل الاتباع بيننا واصلنا بعهودنا اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شكا ولا محوم اللهم اهدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارضنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ايدنا بقيود السلام من عما عصيت اللهم يسر لنا الحج والعمره اللهم سن نحتوي العمره اللهم اكرمنا بزياره بيتك الحرام وزياره مسجد والسلام سبحان الله ورحمة الله وبركاته أشتركوا لا إله إلا الآن أستغفرقوا وعتوبوا بليه والسلام عليكم